بسم الله الرحمن الرحيم كاسها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِن غِيثُ الْمَوَالِي مِنْ وَغَى وَكَانَتْ رَأَتِي عَاكِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا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 قُل كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّي عَلِّمْنِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَتَهُ وَعَشِيَاءَ يَا يَحْيَا ذِكْرِ الْكِتَابِ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صِبْيَانًا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَذِكْرًا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 فأرسلنا إليها روحما فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إني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 ولندعه ايه للناس ورحله منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذ به مكانه قصيا فاجاء اهل مقام الى نقلت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فنادها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزئي اليك بالذعن نَقْلَتِي تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رطباً غَنِيّاً فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِنْ مَا تَغْنِ مِنَ الْبَشَرِ أحدا فقولي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَمْ أُكَلِّمِ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا نَرْيِمُ لَقَدْ أُتِيتَ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ كِن وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبَدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَكَعَلَمِي نَبِيًّا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 إذَا غَقَ أَمْ رَل فَإِ مَا يَقُل لَوقُل فَقُون وَإِن اللهََّا رَبّ وَرَّكُمْ فَعبُدُون هَا صِراقُم مُستَق فَقفَ لَ بينهم فويل للذين كفروا مما شهد يوم عظيم اسمع بهم وأبصر يوم يأتون ما لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأن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 كان صديقاً نبياً إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً يا أبت إن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 إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاق أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أن تَعَن آلِهَتِي يا بغيم لا إن لم تنتهي لا أرجو منك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان نبي حفييا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 ويحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لَهُم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إن وأنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أطاه هاغون نبيا وَلْقُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا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 أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعُ लُوحٍ وَمِنْ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِلَى وَمَن من هَدَيْنَا وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل فاعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا قَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ, ثم لنحضرنهم حَوْلَ جَهَنَّمَ مُقْمَحِينَ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 كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هادفيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قَال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّنْ قَامَ وَأَحْسَنَ دِينًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ لَّقَدْ آتَيْنَا أَهْلَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فَمَا كان فِي الضلالة فليمدد له الرحمن متى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأطعف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 مَنْ وَلَدَهُ اَقْلعَ عَنِ الْغَيْبِ أَلَمْ يَتَّقِ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَمَا مُدَّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ ما يقول وَاتَّقُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُ لَكُمْ مَّزًا كَلَّا سَيَفْكُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِم ضِدًّا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 وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَا وَرَدَّا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ كُنْتُمْ شَيْئًا إذ فكان السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أنبعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السر السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن